النجاسة أو كان آخر غسلة زالت بهالنجاسة فطاهر أو كان الضمير عود علام الماء القليل آخر غسلة زالت بهالنجاسة آخر غسلة زالت بهالنجاسة المعروف عندك وطهار رحمه الله أنه لا بد لطهارة المحل المتنجس من أن يأخذهم نرسله سبع مرات فالغسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والثالثة كل المنفصل من هذه الغسلات نجس نجس لأنه فصل عن محل نجس اطبالكم كل المنفصل قبل السابعة كله نجس العلة إن فصل أنه فصل عن محل النجس لأنه ما يطهر إلا بسبع الثلاث مثل إنسان يغصي من نجاس الذي يسرب من الغسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والثالثة نجس لماذا؟ لأنه فصل عن محل النجس وهو يسير فيكون قد لاقى النجاسة وهو يسير وما لاقى النجاسة وهو يسير فإنه ينجس بمجرد الملقاة طيب إذا انفصل في السابعة وقد زالت النجاسة عين النجاسة الموجودة السابعة يقولون يكون طاهرا غير مطهر لأنه آخر قتل زالت لها النجاسة طاهرا غير مطهر الثامنة <تصفيق> طهور الثامنة طهور لأنه لم تأثر شيئا ما أثرك شيئا لكن السابعة كان طاهرا غير مطهر يقول لأنه أثر شيئا وانفصل عن محل طاهر ما دأثر أثر <تصفيق> طهارة المحل لأنه ما أثر اللي هو أثر فوقنا وهو طهاره المحل وانفصل عن محلن طاهر فعلى هذا لا يكون طهورا لانه حصل به ازاله نجاسه ولا, و... و... ولا يكون نجسا لانه انفصل عن محل طاهر هذا صار منفصل من التطهير المنفصل من التطهير أو من محل التطهير إن كان قبل السابعة ضي إن كان السابعة فطهوا المضحل إن كان الثامنة فطهوا هذا إذا كانت عين النجاسة قد زالت أما لو فرضوا أن النجاسة ما, ما زالت السبع وثلاث فمن فصل قبل زوال عين النجاسة فهو نجس لأنه لاقى النجاسة وهو يسير ولهما يقول أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فإن لم تزل فهو نجس لن تزل فهو نجس زالت بها النجاسة فطاهر قول الفطاهر هذا جواب قوله وإن تغير وإن تغير طعمه او لونه ان الطاهر الان انواع ما تغير طعمه بي طاح او لونه او ره يعني ما تدخ فيه شيء طاهر او نقول هذا من, من من الاول من الاول طيب الثاني معروف به حدث وهو قليل ثالث ما غمس فيه يد قائم من نوم الليل نقضي الودو بالشروق الرابع ما أزيلت به نجاة وانفصل عن محل طرق بقوله أو كان آخر غسلة ذلك بها النجاة سفى طاهر هو الطاهر على قول من يقول إن المياه تنقسم إلى ثلاثة عقدة وهذا هو مشهور من نذهب الحناب الله رحمه الله والصحيح أن هذا الاسم برأسه ليس بموضوع ولا يوجد له أصلا في الشريعة وأن الماء إما طهوء وإما نجس وهذا اختار شيخ سامن من تيمية وذلك وجه الدلالة الدليل على هذا عدم الدليل الدليل على هذا عدم الدليل كيف الدليل عدم الدليل يقول لو كان هذا أعني القسم الطاهر لو كان هذا ثابتا في الشرق لك أمرا معلوما مفهوما تأتيبه للأحاديث بينات واضحة لأنه ليس بالأمر الهيئ إذ أنه يترتب عليه أن يسلي الإنسان إما بتيمم وإما بنا أفرغ مثلا إن عندي شيء تغير بسيطه نتي ما تاثر بسيطه النفي لكن دافع على اسم الماء كان على هذا المذهب اتيمم ولا انا على المذهب كامل اتيمم, أتيمم هذا الماء ما استعمل هذا الماء وانا راي شيخ الاسلام يجب ان استعمله ولا ان اتيمم يجب ان استعمله ولا يجوز ان اتيمم هذا أمر يحتاج الناس إليه كحاجتهم إلى العلم بأن البولة ناقضة للوضوء أو الريح ناقضة للوضوء أو ما أشبه ذلك ومن الأمور التي تتوفر أو تتوفر الدوارع على نقلها لو كان هذا ثابتا وعلى هذا فالقول الراجح أنه ليس لدينا إلا قسمان وهما الطهور والنجس فما تغير بنجاسة فهو نجس وما لم يتغير بنجاسة فهو طهور ومع ذلك الفقه رحمهم الله لما علموا إن هذه المسائل فيها بعض الشبه حكموا على بعضها أن يستعملها الإنسان ويتيم يستعملها ويتيم مرة علينا ما خلت به المرأة وقالوا إنه إذا لم يجد الرجل سوار سمله وتيامل وقالوا أيضا فيما غومس فيه يد القائم من نوم الليل إذا لم يجد غيره سمله وتيامل وقالوا أيضا فيما غسل به الذكر والأنتيان لخروج المدين فاستذكروا منتهي الخيز ما لم يكون طاهرا غير مطهر لكن اذا لمجد غيره تعمله ويتيم وقالوا فيما إذا اشتبه وهو بطاهر واحتاج احدهم للشرب كحر وتوضع بما يعرب على غنه فهو ثم يتيمن هذه اربع مسائل ذكر الفقهاء أنه يجب على المرء أن يستعمل فيها الماء ويتيب وهذا أيضا قول ضريف إذا لا, إذ لا يوجب الله تعالى على المرء طهارتين فإما طهارة بالماء وإما طهارة بالتيمم ولا, ولا فيه طهارتين في الشرق نعم على قول المذهب يكون إذا ذات النجاة لغسر النجاة في الأكتاني نجس فرقه فرقه انت انت ان الشرطان ممكن تكون صحابه لا بعدين ممكن في ايش؟ لا لا فالذي يعني ان السياق اصو فيها قرر صحيح ان متى زادت ان هذا في نقوله ابو طالب فيه تحديد التحديد بان متى زاد الطغى صحيح باب اذا جناسه له باب مستقل ذاكر هنا ان احمد والطالعه كلهم قالوا ان اذا غمرت الجله قالوا ان هي كيف المذهب الاخرب كيف يقول ان احمد هم ها قدمنا يا اخي عدت المره ان اذا قيل مذهب فلان فقد يراد المذهب الاصلاحي والشاش كي كما قال لنا مثل الشخص شيء وما صلح عليه اتبعوا شيء اخر ما يصير اضع يبنون على احد الروايات ان م... كي هذا ترى م... روايه لا ما في شيء كان هذه روايه ايش هذا يعني انه ما رواه وذكرها الصحيح ابو هريره وناعم محمد عبد الله خلاف ولا ارى انه ما ما, ما لا ما تممنا لا ما يسمى إلا مضاعف محور أو عصيد أو ما أشكره ذلك وإن كان بعض العلماء يجوز ذلك إلا يجو ما أطلع أصبع ما أسمى هذا ما هذا ما مضاعف نعم ما تغير بنجاح النجذ ما نافية موصولة. لا موصوله مم. يعني النجس الذي تغير الذي تغير ما تغير بنجاسته تغير ما بين المؤلف رحمه الله تغير ايش لكنه يؤخذ من قوله فيما سبق لابن في الطاهر ان المراد الطعم او اللون او الريح ما تغير بنجاسته طعمه أو لونه أو ريح ويستثنى من المتغير بالريح ما سبق وش اللي سبق لا لا. إذا تغير بمجاورة ميته فإنه سبب أنه لا يكون نجس لأنها لم تكن فيها وهذه الجملة أو هذا الحكم مجمع عليه على أن ما تغير بنجاسة فإنه نجس بالإجمع نعم وقد وردت حديث وإن كان الضعيف فيها ما يدل على ذلك مثل الماء طهور حديثة بأمامها الماء طهور لا يمكنزه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحتذ فيه النجاسة ما تغير بنجاسة أي نجاسة تنتقون ها حتى لو كان بول عادي او لا لا لا لا لا. كانت, كانت النجاسه يعفى ان يثيرها كالدم هنا ها لا. ما تغير بنجاسه هناك هذا قال اولا لقاها وهو يثير لقاها يعني لقا النجاسه وهو يثير جملة وهو يسير حالية يعني والحال أنه يسير وما هو اليسير ما دون القلتين ما دون القلتين فإذا لقاها وهو يسير سلوان تغير أم لم يتغير نعم ما هو إذا تغير واضح الجليل ولا والأحريف الذي أشرنا إليها والتعليل لأنه لما تغير بالخبات الصارى فدليل هذا الأثر والتعليم لكن أو لاقاها وهو يسير ما هو الدليل على أن ما لاقاه وهو يسير وإن لم يتغير فهو نجز إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجز وقد سبق الكلام عليه وبينا أن هذا يدل بمنطوقه على أنه لا ينج لذا بلغ هذا المبلغ وعما إذا لم يبلغ فإنه يدل بمفهومه على أنه ينجس ولكن منطوق الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه مقدم عليه وعلى هذا يكون قوله لقاه ويسير الصحيح أن هذا ليس من قسم المجس حتى يتغير حتى يتغير ويستثمى من ذلك على المذهب يستثمى من ذلك ما اذا لاقاها في محل التطهير في محل فطير فانه لا يمس كيس محل تطهير يعني الانسان مثلا في توجيه نجات يدرس عليه ما ان كثير ولا قليل قليل قليل في كلتايه بغيره في نجاته اذا قلت انه نجس بدون فمثلا ما يمكن لكم ما يمكن تعطيه ما يمكن تطهير هذا الماء لو قلنا بانه إذا طاح في محل التطهير ينجس معناها ان الماء الان صار نجسا فلا يطفل. فلا يطهر طب ما أنت يعني ما نجس واطه وهكذا انا دائما غير غير لكنهم يستثنون هذه يقولون في غير في غير محل التطهير وعلّل ذلك بأننا لو حكمنا بنجاسته في محل التطهير سواء متغير أو ما تغير ما أمكننا أن نحكم على شيء في الظهار الثالث قال أو انفصل عن محل نعم لاحظوا إن كلمة في, في, في غير محل التطهير معنى من يوم ينفصل الماء عن هذا المحل مش يكون؟ يكون نجسا قال او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها حدث الثالث انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها زوال عينها ولا زوال حكمها الاولى ان نقول زوال حكمها لان اذا قلنا زوال عينها فقد صدق عليه انه لقاها وهو يسير فيكون في الجملة الشف تكرا فنقول أو لاقاها أو, لا أو انفصلها قبل زوالها أي زوالها أي زوال حكمها فإن لماذا لا تشعر زوال عينها أو حكمها قلنا لأنه إذا انفصل قبل زوال عينها فقد لاقاها وهو يسير وقد عرف الحكم هذا من الجملة التي قبلها هذا النجسة الآن يا خالد كم سرق ثم نجسة ثلاثة ما تغير بنجاسة أولاقها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها طيب هذا ما نظهر به توب النجسة النجاسة زالت في الغطة الأولى وزال أثرها نهائيا في الغطة الثانية خاصه مستريته والرابعه والخامسه والثالثه ما مالا مالا ما لا يكون مع المفصل هذه والثلاثه ها نجسه لانه لاقا النجاسته لا. لكنه انفصل اما حل النجاسه قبل زواجه قبل زواجه حكمه وله ما لقاها لكنه انفصل قبل زواجه حكم النجاسه يكون نجسا فصار أقسام النجس أو أنواع النجس ثلاثة الأول والثاني والثالث من عن محل نجاسة قبل زوالها طيب ثم لما ذكر المؤلف النجس صحنا الله كيف نضحر هذا النجس عندنا الآن ما عندنا ماء النجس ونحن نريد أن نترى الله ونحتفظ بهذا الماء فكيف نطهره يقول معلث فيه مناحبة قبل قوله لقاه هو غسير ما مفهومه لقاه هو كثير فليس بنجس إلا أن يتغير لكن سبق لنا أن بول الآدم وعذرة الماععة لا يقيد في الكثير واش يقيد بما يشق نزحه وعلى هذا فإذا لاقى بولا وهو كثير لكن لا يشق نزحه يكون نجسا يكون نجسا بمجرد الملاقات يقول كلام مؤلف هنا ينبغى أن نلاحظ فيه فيقال أولاقها ويسير مفهومه إلا قهوه كثير لأنجز ولكن يستثنى هذا بول الآدم وعبرة الماء أما كيف يظهر فقال المؤلف فإن أضيف إلى الماء النجس ضهور كثير غير تراب ونحوه أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متعير طهر ثناء ثلاثة طرق في تطهير الماء النجس الطريق الأول أن نضيف إليه طهورا كثيرا غير فراب ونحوه يعني أن نضيف إليه ماءا طهورا لكن اشترض المؤلف ان يكون المرض كثيرا لنادر اشتراط لاننا لو اضفنا قليلا ها كانت تجس في ملقاته الماء النجس عندك الان اناء فيه ماء نجس في ماء نجس لكن هذا الماء النجس هذا الاناء كبير ياخذ أكثر من قلتين والماء الذي فيه نصف قلة نصف قلة حط بالك في قدر كبير مقداره نصف قلة متغير بالنجازة لكنه ياخذ ثلاث ثلاث هذا القدر ياخذ ثلاث ثلاث كيف, ن... كيف نضحره نجيب قلتين ونصبهن على نصف القلة فالآن أضفنا إليه ماء كثير يطهر إذا زال تغيره يطهر يكون الآن طهورا لأننا أضفنا إليه ماء كثير طيب إن أضفنا إليه قلة واحدة وزال التغير لا يكون طهورا يبقى على نجاسته لأن لانه لاقاه ماء يسير وهو ف... فينجس به فينجس به طيب ايه ده اذا, إذا الماء ذكروا ما ايش عليها ضبطنا نفس نفس كله اي نعم ثم نسقل لكم اي نعم متصل لانه اذا عرفت ان لهم رحت جبت وجبت رح صاروا اول عالمنا طيب اذا اضفت اي إذا أضيف إليه ماء كثير يطهر سواء كان الماء النجس قليلا أو كثيرا صح؟ ذوال ل... النجاس ذوال النجاس نعم لأنهم عليهم يقول فإن أضيف إلى الماء النجس ما قال الماء النجس لسير طهور كثير خلت بالكم الإضافة الآن وشيش فيها أن يكون طغورا كثيرا ان يذافري أن يكون كثيرا أو يسيرا هو ما يشترط لا يشترط فاذا كان عندك ماء عندك قدر فيه قلتان نجفته ولكنه اخذ اربع قلال واضفت اليه قلتين وذاك تغير يظهر لنا ي يكون طهوراً مع أنه أي النجس كلتان أي وحد قال أو زال تغير النجس الكثير طيب زال تغير النجس الكثير بنفسه ما هو الكثير ما بلغ كلتين زال تغيره بنفسه عندك ماء في قدر يبلغ قلتين وهو نجس لكنه بقي يومين ثلاثه وزهرت فيها زهرت الراحة فيه التي ولا بقي للنجاسة أثر وأنت ما أرضت إليه شيئا ولا فعلت فيه شيئا ماذا يكون هذا الماء يكون طهورا لماذا قالوا لأن الماء الكثير قادر على تطهير غيره فتطهير نفسه من باب قل لا طيب هذا الماء الكثير اللي يبلغ قلتين زال تغيره بنفسه فنقول أصبح الآن طغورا أن ما فيه أي عمل يكون طغورا طيب ويظهر بالإضافة أيضا ولا ما يظهر صار إذا كان قلتين طغر بأمري الإضافة إضافة الطغور الكثير وبزوار تغيره بنفسه تمام لله؟ طيب أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير نزح منه أي من الماء الكثير نزح منه ماء فبقي بعد النزح ماء كثير في هذه الصورة لا بد أن يكون الماء المتنجس أكثر من كلتين لا بد أن أكثر من كلتين لأن المؤلف اشتغف أن يبقى بعد النجاة قلة فعلى هذا تكون هذه المسألة الثالثة إذا كان عند الإنسان تجر فيه أربع قلات ونجس نعم ونزح منه, منه شيء وبقي قلتي ولكن هذا الباقي ما صار فيه نجاس يكون طهورا يكون طهورا طيب هذا الاربعه خلال لو زال تغيره بنفسه يكون طهورا هذا الاربعه خلال لو اضفنا اليه قلتين يظهر اذا ما زاد على القلتين يمكن أن يظهر بثلاث طرق ما زاد على القلتين فإنه يمكن أن يظهر بثلاثة, بثلاثة طرق صورينا الآن الطريق الأول الإضافة والطريق الثاني زوال تعيره بنفسه والطريق الثالث ما إضافة أن ينزح منه أن ينزح منه فيبقى بعده ما يبقى بعد لنفسه كثير يعني قلتان فأكثر فإنه يكون طاهرا طهورا يكون طهورا طيب اذا كان الماء قل كان الماء أقل من قلتين فكم طريقا للذهيره طريق واحد وهو ان اضافه النظافه اليه لو زال تغير بنفسه ماء ماء لانه لم يبلغ قلتين لا يطهر لأنه لم يفلغ صلتين فإنتم الآن طيب الآن نطالب النجس ماهو كلنا ثلاثة أنوات ما تغير بنجاسة أولاقه وسيد أو انفصل عن محل نجاسة قبل زواله هذا النجس بماذا يكون تطهيره بأي طريق نقول إن كان أكثر من القلتين فله ثلاثة طرق أولا أن يضيف إليه ظهورا كثيرا والثاني أن يزول تغيره بنفسه والثالث أن ينزح منه شيء ولو كان يسيرا المنزوح لا تنضغ إليه أن ينزح منه شيء ويبقى بعده كثيرا إذا كان قلتين لا زيارة ولا نقص فهو ما؟ له طريقة في تطريره طريقة الطريق الأول أن يضاف إليه كثير والطريق الثاني أن يزول تغييره بنفسه وإذا كان أقل من قلتين فليس لتطريره إلا طريق واحد وهو أن يضاف إليه شيء إماء كثير مفهوم؟ طيب إذ كثير في مسألة الإضافة قال غير تراب ونحوه <تصفيق> لو أضافنا إليه ترابا أضافنا إليه ترابا ومع اختلاف بالتراب وتلصب التراب زاد في يظهر على المذهب لا مع أن التراب أحد الضغورين قل له لا التراب أحد الضغورين لكن يقولون ان تطهير التراب ليس حسياً بل هو معنوي فإن الإنسان عند التيمم لا يتطهر الضغارة حسياً ولكن يتطهر الضغارة معنوية فإذا كان الماء لا يؤثر تأثيراً حسياً فإنه وإن ذال به قطر النجا... به... النجاسة في المعنى المتنجس لا يؤثر أي <تصفيق> بنحو التراب نتل إيش لو أضفنا إليه اسمن أو جغل أو صابون أو غير فإنه لا, لا... لا يضح لأنه ما في شيء يضحف إلا بالماء ما في طهار إلا بالماء هذا هو ما مشى عليه المؤلف وهو الملحب ولكن الصحيح أنه إذا زال إذا زال تغير الماء بالنجاة بأي طريق فإنه يكون ضهورا يكون ضهورا وذلك لأن الحكم متى ثبت لعله زال بذواله فما دلنا قد رجحنا أن الماء لا ينجح في التغير فنقول إذا زال هذا التغير ضهر وأي فرق بين أن يكون كثيرا وأن يكون يكثيرا العلة واحد متى زالت فإنه أي أقضي النجاسة فإنه يكون ضهورا مطهرا وهذا القول الصحيح تجدونه أيسر حتى أيسر فهما وأيسر عملا يحتاج نروح نجيب مثل كثير نظيف وما يحتاج. يحتاج نقول متى, متى زالت النجاسة ولم يجد لا يوجد باري ولا لون ولا طعم فإنه يدخل واعلم أن هذا الحكم بالنسبة للماء فقط دون سائر المائعات سائر المائعات تنجس بمجرد الملاقات وَلَوْ كَانَتْ مِأَةْ قُلْدَةَ سائر المائعات تنجز بمجرد الملاقات وَلَوْ كَانَتْ مِأَةْ قُلْدَةَ فلو كان عند الإنسان عنده إناء كبير فيه عسل فيه عسل مائع وثقطت فيه شعرة من فأرة شعرة من فأرة كيف يكون هذا؟ يكون نجسا نجس ما يجد أكله ولا بيع ولا شراره ولو كان عنده حب كبير من الدهل دهل معل نعم وسقطت فيه كما قلنا الشعره من فأرة ترى المراجب فأرة الميتة إذا قلنا بنجاسة الشعر لكن المثال الصحيح اللي ينطبق حتى على المذهب أن يسقط فيه شعرة من كلب شعر من كلب في هذا الحب الكبير نعم ولم يتغير ولم يتأثر شعر الراحة ما هذا هذا بالعيد يكون هذا الدهن الكثير يكون نجسا يكون نجسا يجوز بيعه للا المذهب ما يجوز بيعه كما مر علينا جوب المتنكس ما يجوز بيعو. ما يجوز إلا لاستصباح بها في, المسجد. في المسجد. والصحيح أنها تخل إلى الأشخاص ما دامت تغير بالنجاسة فهي تغير مال نجاسة ماء او غيره او طهارته بنى على اليقين يشك في نجاسة ماء او غيره غير الماء غير الماء فهو يبني على اليقين كيف شك في طهارته او غيره في طهارة ماء او نجاسة في نجاسة ماء او طهارته في نجاسته او طهارته في نجاسته اذا كان اصله طاهرا وفي طهارته اذا كان اصله نجسا شك في نجاسة الماء عنده ماء طاهر ما علم انه تنجس ثم جاء فوجد فيه شيئا والنفرض انه وجد روثه لا يدي روثة بعيره ام ام روثة حماء والمام التغيث فيه خضرة من هذه الفوضة ولكن ما يدري الآن شك فيه نجازته ولا ظهارته في, في نجازته لأنه كان يعرف أنه طاهر فجاء هذا الحدث فشك هل هو نجز قام طاهر فنقول ابني على اليقين ما هو اليقين الطهور الطهور وتطهر به ولا حرج كذلك إذا شك في نجاسة غيره غير الماء عنده ثوب فشك في نجاسة فما هو حتى يعلم أنه نجس عنده جل جلد شاه وشك هل هو جلد مذكاة أو جلد ميتا وشالغالب أنه جلد ملكة والذين يمكن يكون جلد ميتة لكن على قول الراجح كما سأسينها إن شاء الله وتعالى أن المدفوع ولكن جلد ميتة يكون طهورا طاهرنا طيب شك في في العرض الآن بيصلي وقال والله ما أدري هل هذه البقعة طاهرة هل لا نجسة شو نقول على أسل فتكون طاهرة ويصلي عليه. كذلك لو شك في طهارة في الماء كيف في طهارته؟ نعم عنده ماء النجس يعرف أنه نجس فلما عاد إليه قال والله ما أدري هل, هل ذلك تغير أو ما ذلك؟ شك ماذا نقول؟ <تصفيق> الأصل النجاسة الأصل بقاء نجاستهم وعلى هذا فلا يستعملون لأن الأصل النجاسة ولهذا قلبنا على اليقين اليقين هو الذي كان قبل الشك اليقين هو ما كان قبل الشك طيب. إذن إذا شك في نجاسة الماء فهو, فهو إيه إذا شك في نجاسة الماء في, في, في طهارة الماء المتنجز فهو نجز طيب ما هو الدليل وما هو التعليم الدليل على ذلك حديث عبد الله بن الزيت أن النبي عليه الصلاة والسلام شكي إليه طجل وكذلك حديث أبي وريرة يجد الشيء في بطن فيشكر عليه هل خرج منه أم شيء أم لا فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة هذا واضح أن الرسول صلى الله عليه بالبناء على الأصل وهو الطهارة حتى يتنع صوتا أو يجد ريحا واضح طيب إذن هذا الماء الطهور شككنا هل أصيب بنجاسة أم لا فنقول لا نتجنقه حتى نتيقن أنه نجس وهذا الماء المتنجس شككنا هل زال تغيره بنجاسة أم لا فنقول لا نستعمله حتى نتيقن انما النجاة تزال هذا دليل اثري يعني دليل بالاثق كذلك عندنا دليل نظري دليل النظر وهو ان الاصل بقاء الشيء هذا الاصل الاصل بقاء ما كان على مكان حتى يتبين التغير نعم تغير الشيء فهذا دليل نظري عقلي وبناء على ذلك إذا أصابك ماء وميذاب وأنت ماركس سوء أقول ما أدري هل هذا من المراحيض او من غسيل الثياب وهل هو من غسيل الثياب السبيان نجسة أو من غسيل الثياب رجال طاهرة ماذا نقول عن أصل الثهار طيب أنا شفت كان لونه متغيئ الأصل الثهار كان متغيئ أو ماذا يجب عليه أن يشم او ان يتفقد ما هو واجب على مكان عليه ويقول اصلا الطهارة وهذا كله من سعة رحمة الله عز وجل حتى لا نتكلف ولا نشق على انفسنا ولهذا الصحابة لما قالوا يا رسول الله ان قوما ياتوننا باللحم ما ندرى قال رسول الله عليه ان لا قال ثم انتم ما كلوا قالت عائشة راوية الحديث وخورهم وخورهم حديث العربي في كفر يعني هنا يغلب على الظن أنهم لن نرفسم الله ومع ذلك ما عمر الله تبقى أن نسأل ولا أن نبحث إذا ما نسأل ويرى أن عمر رضي الله عنه أنه مره هو صاحب له لصاحب حول فأصابهم منه فسأل صاحبه عنه صاحب الحوض قال هذا نجس أم لا فقال له عمر يا صاحب الحوض لا تكبرنا وفي رواية أن الذي أصابهما أميذاب فقال عمر يا صاحب الميذاب لا تكبرنا نعم ولا أبدا الاجتهاد عدم العمل بهذا لأننا رأينا أن الذين يحتاطون قد ينفت عليهم بابن والسوار. وهذا كثيرا ما هم موجود الآن نعم في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وجد التمر في الطريق وقال لأ لأني أخشى من الصدقة نعم هذا في باب العطعمة التحري أكثر وعيضا رسول صلى الله عليه وسلم لعل والله أعلم أنه يقرينا تقوي أنه من الطبق. نعم نعم ولو كان لو لو قال وإن اجتبه ضهور بنجس حرم استعمالهما اجتبه ضهور يعني ماء ضهور بنجس بماء النجس حرم استعمالهما بما لا اجتناب النجس واجب ولا يَتِمُّ إِلَّا بِكْفِنَاتِ الْهِمَعِ وَمَا لَا يَتِمْ يُوَاجِبُ به فهو واجب نعم هذا دليل قياس نظري ويستدل عليه أيضا ربما يستدل عليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الرجل ينمي الصيف فيقع في الماء. قال إن وجدته خريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أم تهمه وبادر اذا وجدت معك كلبا غيره ثلاثه قل فانك لا تدري ايهما قتله فامر بالابتعاد عن ما نجهل من الحلال او من الحرام هذان ماء الاله دسان ما عن نجدل ما ندي ايهما الحلال ان من الحرام ما الواجب اجتنابه الواجب اجتنابه الواجب على ما هنودتوا لذلك واجب هو واجب استنبا هذه مثلا الحكم الثاني في هذا الاجتهاد قال ولم يتحرى كان لا ينظر ايهما الطغوم ما يتحرى على طول دي جنبه ولم حتى ولو مع وجود قرائن ما يتحرى نعم. هذا هو المشفور من الملحب والقول الثاني أنه يتحرر وهو قول الشاسعي وهو الصور أنه يتحرر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المسعود في مسألة الشق في الثلاثة مش قال فليتحرر الصواب ثم ليبني عليه هذا الدليل أثر لثبوط التحديث المشتبهات هذا أما الدليل النظري فنقول من, الم... من القواعد المنطرة عند أهل العلم أنه إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن فهو نتعذر علي اليقين أيهما أن نجد فنرجع إذا غلب الظلم ولهذا رب لسل هذا القول أنه يتحرر إذا غلب على ظلم أن هذا هو الطهور تعمله ولا شيء عليه نعم ويجتنب الآخر طيب هذه نسرة كيف نسرة قال ولا يُشْتَرَقُوا لِيَبْتِيَمُّوا إِرَاقَتُهُمَا وَلَا خَلْقُهُمَا فهذا المؤلف بقوله وَلَا يُشْتَرَقُوا لِيَبْتِيَمُّوا وش ثوجة الصلاة الجماعة؟ ما اعمل؟ تيمم لتيمم لانك غير قادر على استعمال الماء الان غير قادر ما تقدر الان هذا مشتبه بناجس ما تقدر تستعمله سيشمل قوره. قوره تعالى نعم ولم فلم تجد ماء فتيمم فلم تجد ماء فتيمم فإذا أتيمم ولكن هل يشترط للتيمم إراقتهما أو خلطهما في هذا قولان لأهل العلم قلت المؤلف نفى هذا لأن فيها, فيها قولا قلت له كما أستاذ ينفيه قال ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما ردا للقول الذي يقول إنه يشترط إراقتهما أو خلطهما وهو قول في المدحل قالوا ما يمكن يتيمن حتى يريق الماء حتى يريق الماء نعم ليكون عادما للماء حقيقة واضح أو يخلطهما حتى يكون يتحقق النجاح يكون مجسين واضح طيب وعلم من ذلك أنه لو أمكن تطهير أحدهما بالآخر لو وجب أولا لو وجب التطهير ولا يحتاج إلى يعني لو كان الإناءان كل واحد منهما قلتان فأكثر يمكن يمكن تطهير أحدهما بالآخر لأنه إذا كان رقم واحد والنجز أضفنا إليه رقم اثنين وهو طهور كثير فيطهروا إذا زال تغير وكذلك, وكذلك بالعكس فالآن أثابنا المؤلك عحمه الله في ثلاثة أحكام في هذه المسألة إذا شابها طلبه بنجز أولا حكم الأول تحريم استعماله الحكم الثاني عدم التحر كأيهما الضغور الحكم الثالث أنه, أنه يتيمم يتيمم أولا. الحكم الرابع أنه لا يشترط للتيمم حراقتهما ولا خلطهما وإن شئنا قلنا إن هذا تابع للتيمم فلا يكون حكما متقلا لكن هناك قول يقول لا بد خلقهما حتى يكونا نجسا أو مراقتهما حتى يكون عادما للماء حقيقة ولكن صحيح أنه لا يشترط صحيح أنه لا يشترط طيب ذكرنا أن الصواب التحري قوله واستدمنا له بآثر ونظر قال لنا طيب التحري إذا كان هناك طرائم تدل على أن هذا هو الطهور وهذا هو النجس واضح أن المحل الآن قابل للتحري بسبب بسبب القرائم ولكن إذا لم يكن هناك طرائم فهل يمكن التحري نعم اتقحم بناء العقارين غير ممكن فثمان القرائن علينا ام سواء في النوع والنوع والماء سواء ما الان ولا تذكر شيء ابدا لا تلي طالب ابو في هذه الحال ايضا اذا بنى نفسه الى احدهما نعم اذا نفسه الى احدينا فليأخذ فليأخذ به وقاسوه على ما إذا اشتبهت القبلة على الإنسان إذا اشتبهت القبلة على الإنسان ولا ونظر في الأدلة ما وجد أدلة في النهار الليل مظلم ما فيه نجوم وش قالوا حيث يعني ترتاح نفسه إلى جهة نصلي إليها فقالوا إذا اطمأنت نفسه إلى أحد المائين فليستعمل ولا شك أن هذا استماله لأحد المعين في هذه الحال أنه فيه شيء من الضعف لكنه خير من العدول إلى التيمون خير من العدول إلى التيمون لا تجيب علينا لا نعم هذا نجح نفسه هذا يجب علينا أن يجتيمه نعم لأن تطهر بالطهارة والموضع لا لا لا, لا لأننا نحن ذكرنا قبل في درس سابق إن الصحيح أنه لا يمكن تجتمع الطهارة كان. وين كان فوق هذا ذكر يجمع بين التيمم وطهاره الماء في في اربع صور لكن استحيل عدم ذلك نعم نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قوموا نروح نذوقه ونتمطش بالنج ها؟ لان وجود نعمل يوجد اختبارنا في هذا انذوق ولو كان يخلينا طع النجي واذا احسنا هذا النجس ما نجي اوه ده يعني هذا يعني احنا اللي بنطهر يكون طهور يكون ما فيش كده الان يكون ما فيش كده لا ما لا بل يستخيط لا يستخيطهم يستخيطهم ويتوضع أي هنا يغلق عرض لا ما لحدي نعم ها أخير موانا بديم مصطلتك مثل قل الصمد الجيد في الصلاحية جاسة <ay> في باب التيم شرحة يأس في السلام يا. <تصفيق> لا أعلم يتحرر يتحرر ما قلت عنه هنا نقلت عنه نعم يقول وإن اشتبه بطاهر توضأ منه موضوعا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة اشتبه بطاهر هل ترد هذه على القول الصحيح ليش يعني لا في طاهر لا طاهر غير مطهر لكن على المذهب يمكن إن اشتبه بطاهر كيف اشتبه الطاهر بثن بي اشتبه ما تغير بضاف الثن أو ساقه بنتين بثن <تصفيق> تغير لا نقول الطاهر أكثر من هذا غمس فيه يد من نوم إليه الناقض للورث قول يمكن هذا؟ لا خلت به طهور غمس فيه يد من نوم ليل ناقض لوروه يكون يكون طاهرا فهذا رجل عنده ما آم أحدهما منه أول ما قمنا النوم غمس يده فيه ولكن ما يد هل هو رقم واحد أو رقم ثلاث اشتبه لعن طفور بما له بطاهر وش يسوي هل نقول مثل الأول لا يتحرى نقول ما يتحرى لا يتحرى لا يتحرى ما طيب ماذا يصنع يتيمم لا لأن السمال الطاهر هنا لا يضره في خلاف المسأل في أولا المسأل النجس يضره ينجس سيابه ونجس بدنه <تصفيق> لكن هذا ما يضره إذن كيف يصنع يتوضى وضوءاً واحداً وضوءاً واحد لا وضوء أي من هذا غرفة ومن هذا غرفة وجوباً من هذا, غرف من هذا غرفة وجوباً وعلى هذا فيمكن أن يلغز هذه المسألة ويقال الرجل وجب عليه التكرار في الوضو التكرار لا يجب مرة واحدة الوضو مرة واحدة ولا لكن هذا يجب ان يتوضا من رفي غرفتي ياخذ من هذا غرفه قصدي كفيه ومن ياخذ من هذا غرفه يغسل كفيه ثم ياخذ من هذا غرفه يغسل راسه ومن هذا غرفه يغسل وجهه ومن هذا غرفه يغسل يده اليمنى ومن هذا غرفه يغسل يده اليمنى وهكذا حتى الكم ثلاثه ونشف الراس يعني استياف ان هذا يقول لي اده من هذا, هذا ويقول لي لا بد واضح طيب لماذا لان بعض العلماء يقول اقول لماذا لاجل لاجل إذا أتم وضوءه فقد كان انه توضأ بيضه اولا اذا خلص غسل مثله الان تهيق انه توضأ بيضه فوضع بضهور فيكون وضوءه صحيحا طيب لو قال قائل لماذا لا يتوضع من هذا وضوءا كاملا ثم يرجع ويتوضع من هذا وضوءا كاملا نعم نقول لا يمكن. ليش لأن كل واحد لأن كل واحد منهما يحتمل أنه هو الضهور وحينئذ يختل الترتيب بين الأعضاء يمكن مثلا إذا غسلت من, من رقم واحد وضوءا كاملا قد يكون هو الطهور أو نعم فأنت الآن أديت هذا الوضوء شاك كان فيه أو لا شاك كان فيه تجي في للثاني تقول ابتوا وضع منه وضوءا كاملا توضيت الآن الشاك كلما شكيه شاك فأديت الوضوء وأنت شاك فيه هذه من جهة من جهات أخرى ربما أنك يكون هذا هو الطهور غسلت به وجهك ثم يكون الثان هو الطهور غسلت به بعد ما تميت غسلت به وجهك أو وإذا غسلت اليد يمكن نقول بالعكس فيصل بذلك إخلال بالترتيب طيب فطار الآن هذا مبني عدم الصحة على أمري أو لعدم الصحة في وجهها في وجه الأول أن كل وضوء أديته فأنت تشاكل به ما أديت وضوءا هذا من بي الثاني أن إذا قدرنا توضعت وضوءا كان ثم قدرنا أن الطاهر هو الأول التي توضعت منه هو ومتوضئك الوضوء الكامل من الثاني الذي هو الطهر هذا ما يمكن ان تجزم به في كل عضو من اعضائك هي انك تجزم به بكل عضو من اعضائك ربما تجزم في الاول او يغلب على ظنك ان هذا هو الطهور عند غسل الوجه وفي الثاني يغلب على ظنك ان هذا هو الطهور عند غسل الوجه او عند غسل اليد وكذلك بالعكس سيحصل اختلاف في الترتيب بمعنى أن تثوري بأن هذا هو الظاهر أو هذا هو الظهور قد يختلف بحسب الأعضاء سيختلف ترتيبه واضح؟ نعم الآن توضعت من هذا وضوع كامل كامل ألتين والمهارات كانت من الثاني وروعا كامل. كل عضو من اعضائي انا اقدر ان هذا هو الطهور او هو الطاهر كل عضو من اعضائي اليس كذلك فانا اذا قدرنا ان الاول هو الطهور يمكن يكون مشينا على الترتيب قدرنا ان الثاني هو الطهور مشينا على الترتيب ولا لا. لا ما ما مشينا على إذ أني مثل غسلت يديه بالأول على أن ذاك هو الطهور والآن غسلت وجهي على هذا هو الطهور هو الطهور, هو الطهور. لا. لأن كل عضو آصله سأنا أقدم أن هذا هو الطهور أو هذا هو الطاهر في لا اتفقك ما يمكن أن تتفق وأنا فيها الواقع غير فيه ما تتفق المهم أن الوجه الأول واضح لكم أنك تؤدي ظهارة شاكا فيها ولا يقال إنه باجتماعهما حصل اليقين يقول لأن أحدهما حينما أديته كنت شاكا فيه ما عندك يقين نعم فلهذا يقول يتوضى وضوءا واحدا لا وضوءا أي أيضا يصلي صلاة واحدة يصلي صلاة واحدة وقال بعض العلماء يتوضع وضوعين ويصلي سلاتين توضع وضوعين ويصلي سلاتين يتوضع بهذا وضوعا ثم يصلي ثم يتوضع الثاني وضوعا ثم يصلي لعجل أن في بالفعلين أنه توضع وضوعا صحيحا وصلى صلاة صحيحا ولكن على القول الراجح صحيح هذا غير وارد هذا غير وارد أصلا لأن الماء, الماء لا يكون طاهر غير مطاهر ولكنه إما طهر إما نجس ثواب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثواب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة إذا اشتبه ثواب طاهرة بنجسة هذه لها هذه المسألة لها تعلق في باب اللباس، في باب السترة باب شروط تعلق هنا هنا تعلقها هنا من باب الاستطرات لأنه معلوم من الاتياء، ما لجحل في الماء أليس كذلك؟ هذه تذكر في باب ستر العورة من شروط الصلاة لكن هم ذكرواها هنا على سبيل الاستطرات فنقول إذا اشتبه الثياب طاهرة بنجسة مثل له ثوبان أحدهما قد تيقن أنه تنجس لكن والثاني طاهر ثم جاء بألبسهم شك أيهما الطاهر من النجس فماذا يثنى والعمام عثوبا ما في الشك يعني إذا كان معه ثوب لا شك فيه فالأمر الواضح ماذا يثنى يصلي في الثوب الذي لا شك فيه وينتهي الموضوع لكن هذا ما عند الله الثوبين لازم يصلي بحدها وشك فماذا يصنع نقول تصلي بعدد نجس وتزيد الظلاة تصلي بعدد النجس وتزيد صلاة ليش لأنه لأن كل ثوب تصلي فيه يحتمل أنه هو النجس فلا رسح صلاته إذ من شروب الصلاة أن يصلي الإنسان بثوب طاهر فلا يمكن أن تخرج بيقين أو فلا يمكن أن تصلي بثوب طاهر يقينا إلا إذا صليت بعدد النجس وذت صلاة طيب عنده ستة ياب نجسة واحد طاهر ستة ياب نجسة واحد طاهر كم صلي؟ سبع صلاوات سبع صلاوات بعادل النجس والنجس ست ويدي الصلاة يقن أنه صلى بثوب طاحل بثوب طاحل هنا في الحقيقة كل صلاة يؤديها يشك إلا إلا صحت ألا إلا إلا صحت أليس كذلك؟ كل صلاة يؤديها ما يؤديها عن يقيم حتى السابعة ما يظن نهيه التي صحت دون الأولى لكن إذا اجتمع الجميع تيقنن أنه صلى صلاة صحيحة طيب لو ذات عدد النجس لو كان عنده ثلاثين فوق نجس واحد طاهر فلي كل وقت واحد وثلاثين, وثلاثين. هنا وعلى كل هذا هذه فرضا ولا بدلا من ذلك يرح يحدثوا وينتهي لكن أو الغسل واحد وينتهي لكن هذه المسألة فرضا يصلي بعدد نجس ويزيد صلاة هذا ما مشى عليه المؤهد ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه يتحر الصحيح أنه يتحر وإذا غلب على ظنه أحد الثياب صلى فيه وانتهى. والله تعالى لا يكلب نفة إلا وسعها ولم يوجب الله على الإنسان أن يصلي أكثر من صلاة أبدا فالصواب أنه يصلي صلاة واحدة فإن قل ألا يحتمل مع التحري أن يكون صلاة في التوب النجس <تصفيق> نقول بلا لكن هذا منتهى قدرته ثم ان الصلاة في التوب النجس عند الضرورة الصحيح أنها تدور أما المذهب يرون أن الصلاة في النجس عند الضرورة تصلي فيه وتعيد تصلي فيه وتعيد فلو فرضنا على المذهب وهذه مسألة استقراضية مثل ما استقراضنا هنا كاسم المثلة لو أن الإنسان ما عنده لثوب نجس وهو في البر ولا عنده ما يطهره به وبقي في البر شهر كان يصلي بالثوب النجس وجوبا ويعيد إذا طهره وجوبا يعيد ما صلى به عرفتم يصلي ويعيد يصلي ليش لأنه حضر وقصرات وأم ربها ويعيد لأنه صلى في ثوب النجس وصصراته باطل ولا شك أن هذا القول ضعيف وأن القول الراجح أنه يصلي ولا يعيد يصلي ولا يعيد وهم قد قالوا رحمهم الله إنه في صلاة الخوف إذا اضطر إلى حمل السلاح النجس حمله ولا إعادة عليه للضرورة هذا أيضا للضرورة ماذا يصنع؟ نعم ضيب المهم إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة فما يحكم على المذهب يصلي بعدد النجس ويديد الصلاة لأنه لا يتأقن أنه صلى صلاة بثوب طاهر إلا بهادث الصورة فيجب عليهم أن نصلي بعدد النجس ويزيب الصلاة هل يجب الصلاة بشيء في الصلاة؟ أو كيف؟ كل الصلاة يلبس سبعة أثواب إلى صلاة ستة عنده ستة أثواب النجس والسابع طاهر واشتبه عليه نقول كل صل بكل ثوب صلاة كل ثوب بصلاة كل <تنفرق> فيصلي في الثوب رقم واحد صلاة ثم الثاني في رقم اثنين ثم الثاني رقم ثلاثة إلى السبع إن يقول الشيخ الأخار بذا في الصلاة هو صلاة نعم وهنا صلى بكل ثوب غير غير جانب هم يقول لكن بمجموعة الامر بمجموعة الصلاوات هذه تيقن أنه صلى صلاة 12 وما ثبت بين بينا, بينا وبينما لو اشتبع طهر في طاهر نهورهم بطاهر كل انولاي لا, لا يتواصنوا بروائي نعم, نعم. هم هم قالوا لا يمكن الجمع بينهما هناك في مثل الطهور يمكن الجمع فيتواصى من هذا غرفة ومن هذا غرفة <تصفيق> <تصفيق> لأن ما يمكن ما يمكن <تصفيق> ما نقدم يقول البس توبين جميع نفس الشيء يقول كلهم بمجسات نعم انا نقول شيء انا نجسة في <تصفيق> اخوة انا انا نعلم اذا كيف <تصفيق> انا أين؟ أين؟ نعم الفرق بينهما أن الماء إذا, إذا استعمله وهو نجس تنجس هو ثيابه فزاده شرا أما هذا ما يضع إذا تنجس عد يحتاج من غسل اللي تنجس على الماء نجس طيب إذا, إذا اشتبهت ثياب مباحة بمحرمة مباحة بمحرمة هذه المثلة لها صورتان الصورة الأولى أن تكون محرمة لحق الله والصورة الثانية أن تكون محرمة لحق الآدمي المحرمة لحق الله مثل حريب اشتبه عليه ثوب الحريب الصناعي بثوب الحريب الطبيعي ممكن هذا أو لا ممكن ما يدري أيهما عنده 10 ثواب حرير طبيعي وثوب واحد حرير صناعي كلها معلقه بالعلاجيه وصراحه انا ما ادري ايها اللي بيصليه ماذا هي الحرير الصناعي او الحرير الطبيعي ماذا نقول له ثلاث لا كم عندهم ذكر 11 لأن عنده عشر أثواب محرم. محرمة حرير طبيع وثوب واحد حرير صناع نقول صل عشر صلوات وكلها الآن مصحة صلاة صل 11 صلاة بعد ذلك نتيقن أنك صليت بذوب حلال في ذوب حلال هرفتم هذه المسألة مبنية على مسألة ستأتينا إن شاء الله وتعالى. هل يشترط لستر العورة أن يكون التوب مباح هذه المثلة فيها خلاف بين أهل العلم وسيأت إن شاء الله تعالى بيانها في داب ستر العورة المهم المذهب أنه يشترض لستر العورة أن يكون التوب مباح فعلى هذا إذا اشتبه ثياب طاهرة محرمة بمباحة صلى بعدد بعدد محرمة في كل ثوب صلاة لكل ثقب صلاة ويزيد ويزيد صلاة واحدة طيب ذكرنا مثل هذه الصورة محرم الله فقرال طيب محرم لحق الله مثل الحريب محرم لحق الآدم محرم لحق الآدم المحرم لحق الآدم كالمغصوف إنسان عنده ثوب مغصوف وعنده ثوب ملك اللو واشتبه عليه المغصوف بالملك فماذا يصنع؟ يصلي بعدد المغصوب ويزيد صلاة لكن هنا مشكلة كيف يصلي بالثوب المغصوب وهو, وهو ملك غيره فحينئذ يكون قد انتفع بملك غيره بلا إذن انتبهوا لهذا المحرم لحق الله واضح يصلي فيه ولا يفتاح يعني يصلي فيه وعلى كلام المعلّف يزيل الصلاة لكن إذا كان محرّما لحق الغير وقلنا صل بها للتياب المعصوبة صل بها وزيل صلاة وش يريد علينا يريد علينا استعمال مال الغير بغير إذنه استعمال مال الغير بغير إذنه وهذا محرّم هذا محرّم تعارض عندنا الآن واجب بعد ومحرم واجب وهو انه يجب ان نصلي بكل ثوب ومحرم وهو انه يستلف مال ما لغيره كما لا على ذلك ان يقال استعنال مال الغير هنا للضروره كما لو احتاج الانسان الى مال غيره لدفع ضرر واحد مثل انه بطانيه لغيره ومات من البلد يحتاج للبطنية تغطى فيها نقول أسبل لن نتدور رائع ويأكلك البلد ها ولا تغطى فيها نقول هنا استعمال مال الغير ها للضرورة وعليه لهذا الغير ضمان ما نقص الثوب وأجرة الثوب ضمانه إن نقص وأجرة استعماله إياه فحين ينضاع حق الغير ولا مضاع ما <تصفيق> ماذا ماذا يضمن له منافعه ويضمن له نقص ماذا وأنا اضطررت لأستعمالي لا لأن واجبنا عليه أن يصليد عدد محرم صلاة زال الإشكال العام ولا لا زال الإشكال لأن ذك... إذا اضطر الإنسان إلى, مف... إلى نفع مال الغير <تصفيق> وجب أن يدفعه لهم و... وجب أن يدفعه له. وهذا مضطر نعم ولكن هل يدفعوا بالأجرة أو يدفعوا مجانا في خلاف وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب في باب الأطعمة أو نعم إنما الآن نقول استعمله لأجل الضرورة الشرعية وعليك رمان ما نقص وعليك أجرة منثعته هذا هو تحرير المسألة فيها في المذهب والصحيح أيضا في هذه المسألة أنه يتحرى صحيح أنه يتحرق وأنه يصلي بما يغلب على ظنه أنه التوب المباح ولا حرج عارف لأن الله لا يكله نفسا من نوسع وهذه كلاثة شديدة أفرض أن التئاب يقول كل ظهر يصلي ثلاثين ثلاث ظهر وكل عصر ثلاثين وواحدة ثلاثين وكل مغلب واحد وثلاثين وكل عشاء واحد, واحد وثلاثين طيب نشوف الآن واحد وثلاثين في خمسة خمس وخمسين أكثر مفروض الصلاة أبو المفروض نعم هذا نشقك المهم الصلاة المهم الصلاة أن هذه المسألة والحمد لله الأمر فيها واضح وهو أنه يتحرق هذا بالنسبة للثياب النجسة وكذلك بالنسبة للثياب من محرمه خلفي وفدين شيئ ها؟ ممي وخمسين أكثر ممي وخمسين خمس وثبعات ثلاث وثبعات خمسة إينا 11 في 5 ممي 11 في 5 ممي وخمسة ممي وخمسة وخمسين إينا وماشاء الله هذه الكثرة مرات زيادة نعم فلو ما عاد التقيام قريب بدون قرائم نعم بدون قرائم حد لو فرض أن ان التحري لا يمكن لعدم وجود قرينه فيصلي في ما في مشاء لان في هذه الحال مضطر الى ان يصلي بالثوب النجس والصواب انه اذا كان مضطرا للصلاه بثوب نجس فانه يصلي ولا اعاده عليه وأما الثوب المحرم فإن في فانه اصلين اول اصلا ولضروره والاصل الثاني أن في في المساله نزاعا في صحة الصلاه في الثوب المحرم هو اللي حق لا او حق الادمي والمثله فيها خلاف و... وسيات ان شاء الله تحقيق فيها نعم ما يعتبر فساد في الطهور ما فقد, حسن. شرعا يمكن. شرعا يمكن. حسن ما فقد. ما لا ما فقدوا شرعا يمكن ان اما حس انه فقد لا ما يعتبر لان هذا ما هو فقد <تصفيق> لان يمكن يصلي فيه اما مساله النجس ما الطهور الناجس واضح انه لو لو انه تطهر من النجس ما زاده الا تلويث <تصفيق> نعم باب الانيه الباب هو ما يدخل منه إلى الشيء والعلم رحمهم الله يضعون كتابا وباب وفصل فالكتاب عبارة عن جملة أقواب تدخل تحت جنس واحد والباب نوع من ذلك الجنس مثل ما نقول حب يشمل البر والشعير والذره والرز لكن البر شيء والشعير شيء اخر كتاب الطهاره يشمل كل جنس نُصط عليه انه طهاره أو يتعلق به لكن ابواب انواع من ذلك الاجن من ذلك الجنس اما الفصول فهي عبارة عن مسائل تتميز عن غيرها ببعض الأشياء إما بشروط أو بتفصيلات وأحيانا يفصلون الباب لطول مسائلهم لا لانفراد بعضها في حكم خاص ولكن لطول المسائل يكتبون فصولا الآنية جمع إناء وهو الوعاء وهو الوعاء وعاء الشيء أي إناء الشيء يعني لنا هو المعك وذكر المؤلف هنا وإن كان لها صلة في باب بباب الأطعمة لأن الأطعمة أيضا لا تؤكل إلا بأواني فباب الآن له صلة في باب الأطعمة الذي يذكره الفقه في أخذ الفقه وله صلة هنا في باب المياه لأن الماء كما تعلمون جوهر سياد لا يمكن حفظه إلا بالإناء ولهذا أعقبوه بذكر المياه أو أعقبوه ذكروه بعد باب المياه ذكروه بعد باب المياه ومعلوم أن من الأنسب إذا كان للشيء مناسبتان أن يذكر في المناسبة في الأولى لأنه إذا أخشر إلى المناسبة الثانية فاتت فائدته في المناسبة الأولى لكن إذا قدم المناسبة الأولى لم تفت فائدته في المناسبة الثانية شفاء بما تقدم. بما تقدم الآنية الأصل فيها الحد الأصل فيها الحد لأنها داخلة في عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ومنه الآنية لأن الآنية من الأرض نعم ربما يكون فيها شيء ربما يعرض فيها شيء يوجب تحريمها كما لو اتخلت على صورة حيوان مثلا فهنا تحرم لا لأنها آنة ولكن لأنها صارت على سورة محرمة وإلا في الأصل الأصل فيها الحذر والدليل ما ذكرت هو والذي خلق لكم ما في جميعا هذا من القرآن ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عفو وقال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها إذن فالأصل فيما سكت الله عنه إيه الحلم إلا في العبادات العبادات الأصل التحريم لأن العبادات طريق موصل إلى الله عز وجل فإذا لم نعلم أن الله وضعه طريقاً إليه حرم علينا أن نتخذه طريقاً وكما دل في الآيات على أن العبادات موقوفة على إيش على الشر أم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يذن به الله دل هذا على أن ما, ما يدين به العبد ربه لابد أن يأذن الله به وقال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم ممتدات نمو فإن كل بدعة ضلالة لكن في هذا الباب هم هزيان نعم إن الأصل في الأواني الحل نعم بدلالة الكتاب والسنة وعلى هذا فإذا اختلفنا في شيء هل هو حلال أو فنقول لمن قال إنه حرام عليك الدليل لأن الأصل عندنا ورا فرق بين أن تكون الأواني كبيرة أو صغيرة يضيح الكبير والصغير قال الله تعالى عن سليمان يعملون له ما يشاء من نحاريب وجفان كالجواب وقدور الراصيات الجواب ما هي الجابية الجفنة صأمة وقدور راصيات لا تحمل ولا تشال لأنها كبيرة راصية ولكثرة ما يطبخ فيها لا, لا, لا تحمل تبقى على ما كانت عليه فلا فرق بين الصغير والكبير لكن إذا خرج ذلك إلى حد الإصراف صار محرما لغيره لماذا؟ للإصراف إن الله لا يحبه من قال المؤلف وَلَوْ ثَمِي أَكُلُوا إِنَاءٍ طَاهِر طَاهِر احترازا من الإناء النجس فإن النجس لا يجوز استعماله لأنه نجس قدر وفي هذا الذي قاله المؤلف نظر فإن النجس يباحث استعماله إذا كان على وجه لا يتعدى إذا كان على وجه لا يتعدى فلا حرج في استعماله كما سأتينى إن شاء الله تعالى في مسألة الجلد قبل الدبغ أو بعد الدبغ فإذا استعمل على وجه لا يتعدى فإنه لا حرج فيه والدليل على ذلك حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم حين فتح مكة إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام قالوا يا رسول الله أرأيت شفوما الميتة فإنه تطلى بها السفن وتذنبها الجنود وإستصلبها للناس قال لا هو حرام فعقر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل مع, أنه مع أن هذه الأشياء نجسة يدل ذلك على أن الانتفاع بالشيء المجس إذا كان على وجه لا يتعدى لا بعسرين وقوله ولو ثمينا لو هذه إشارة خلاف يعني ولو كان غاليا مرتفع الثمن مثل إيش كالجواهر والزمرد والناس وما أشفى هذا مباح اتخاذه واستعماله وقال بعض واحد العلم إن الثمين لا يباع اتخاذه والثمان لما فيه من الخيلة والإصراف وعلى هذا القول يكون تحريم فيه لذاته ولا لغيره, لغيره وهو كونه إصرافا وداعيا إلى الخيلة والفخر فيكون من هذه الناحية محرما لا لأنه تمين وقوله يباح اتخاذه فهذا خبر المبتدى أين المبتدى كل والتركيب هنا فيه شيء من الإيهام لأن قوله يباح اتخاذه واستعماله قد يتوهم الواهم أنها صفة لأنها خبر ويتوقع الخبر ولهذا لو قال المؤلف يباح كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله لكان عوله نعم ولكن على كل حال ما نواضح قال يباح اتخاذه واستعماله هل هناك فرق بين اتخاذه واستعماله نعم اتخاذه انه يقتنى فقط اما للزينة واما <تصفيق> لاستعماله في حالة ضرورة وإما للبيع فيه والشراء وما أشتغلها. هذا الاتخاذ وأما الاستعمال فهو التلبس بالانتفاع به يعني يبدأ يستعمله فيما يستعمله فيه فإذن اتخاذ الأوامي جائز طيب لو زادت على قدر الحاجة وجوابناه ولو زادت ولو زادت على قدر الحاجة يعني لو فرض الإنسان عنده إبريق شاهي يكفيه وضا يشتري إبريق آخر إبريق آخر يجوز؟ نعم يجوز يجوز اتخاذه وإن كان مهم مستعمل الآن لكن أتخذه لأنه ربما أحتاجه فأبيه ربما أحد يستعيره مني ربما أن اللي عندي يخرب ربما أنه يأتيني ضيوف ما من اللي عندي فالمهم أن الاتخاذ جائز والاستعمال جائز قال من لا الا عن يتلهب وفضه ومرببا بهما من القواعد الفقهيه يقولون ان للاستثناء معيار العموم يعني ما اذا استثنيت كما ذلك الناس وهذه الصوره فودعهم بالحكم وعلى هذا فكل شيء ببحث خاطر معيار العموم الاستثناء معيار العموم يعني ميزان طيب ذكر بعض الفقهاء قالوا إلا عظم آدمي وجلده فلا يضح اتخاذه واستعماله ثانية وعلّم ذلك بأنه محترم بحرمته وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كسر عظم ميت ككسره حيا بسناله هو صحيح يقول إلا أن يتذهب وفضه ومضببا بهما فانه يحرم اتخاذها واستعمالها أنت الذهب الذهب معروف هذا المعدن الأحمر الثمين الذي تتعلق به النفوس وتحبه وتميل إليه وقد جعل الله في فطر الخلق الميل إلى هذا الذهب كما قال الشاعر فرأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب اللي عنده ذهب فضل عن ذهبه نعم وكذلك الفضة وهي في نفوس الخلق دون الذهب ولهذا كان تحريمها أخف من الذهب نعم وقوله الله أنت ذهب يشمل الصغير والكبيل حتى الملعقة حتى الملعقة وحتى السكي و... وما أشبهها قال ومضببا بهما مضببا بهما وش معنى مضبب ما معنى التغذيب التغذيب نعم لا لا يقولون إن, أن الضبة حديدة تجمع بين طرفي المنكسر هاي الضبة حديدة تجمع بين طرفين منكسر وهذا يشبه التلحين يشبه التلحين لكنه في الأقداح السادقة أنا أدركته ويمكن بعضكم أدركه إذا انكسلت الصحفة من الخشب يخرزونها خرزا نعم هنا خاريق الصغيرة تقيقة جدا والشتطة نعم الشتطان صغيرة ويضعون على محل الكسر جلده وسما هذا هو التضبيب فالمضبب به هنا حرام الا مسك نعم الا مسك كما جاء في قول الذهب والفضه سواء كانت خالصه او مخلوطه لانها حرام ما هو دليل يعني نحن قبل قليل الأصل الحد إلا في دليل. الدليل الحديث حديثه هداي فرضي الله لا تاكلوا في ane الذهب والفضه لا لا في ane الذهب والفضه ولا تاكلوا في صحافهنا فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخره وكذلك حديثه من سلمى الذي يشرب في ane الذهب في ane الفضه إِنَّمَا يُجَرْفِرُ في بَطْنِهِ نَارَ جِهَنَّمَةٍ وهذا دنيا على أن النهي للتحريم حديث حليفة النهي فيه للتحريم لا للكراهة وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توعده بنار جهنم فيكون محرماً بل من كبائر الزناء